فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون نعیم ثلتم من الاولی عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من دَعُونَهَا وَلَا يُنْزَفُون وَفَاكِهَةً مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ حور العين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغ وَلَا تَثِيمًا إِلَّا قِيلَ سَلَامًا سَلَامًا وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ فِي سِدْرٍ وفرش ممدود وماء مثكوب وفاكهة كثيرة لا مطقوعة ولا ممنوعة وفرش صوعه <تصفيق> أصحاب اليمين شما بشمال فی سموم وحمي لذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أيذا متنا وكنا ترابا وعظاما أَلَمْ <تصفيق> معلوم، ثم إنك. جرم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلو لا تصدقون أخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين ونمثالكم ونواشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة لولا فلولا تذكرون أفريتم تحرثون انتم تزرعونه ام نحن الزارعون لو نشاعرون فكهون اننا لمغرمون بل نحن محرومون اثروا وإن شاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي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 لَقِيعَ النُّجُومِ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون هذا الحديث أنتم مذهلون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا أن تنظرون، ونحن أقرب إليهم منكم، ولكن لا تبصرون. فلولا cardinal ريحان وأن ياقين فسبح بسم ربك العظيم.